صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا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 أذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمثتم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم ربهم يشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من ذون ذلك هم لما عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد قالت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون أستكبرين به سامراً أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم انكرون أم يقولون به جنة بل جاءون للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحلناهم وكشفنا ما بهم من ضر ملجوا في طغيانهم يحمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم باباً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 وهو الذي يحيي ويُميت وَلَهُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَحْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِثْنَاهُ وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِذ قد أعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن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 عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولدين مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ قُلْ إِنَّ إِلَٰهِي هُوَ الَّذِي خَلَقَ وَلَا عَلَيْهِمْ بَعضٌ عَلَىٰ بَعضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قال